يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل لما الحق بالباطل وتكسون الحق وأنتم تعلمون وقال القائفة من أهل الكتاب آملا بالذي وَاكْثُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاقَ ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واتع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقيم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوحى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا كيهِم وَلا يُذَكِّيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم